كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتكون إني لكم رسول أمين فاتقوا تقول الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على ربي العالمين اتتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد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 لُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَمْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْقَابِرِ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرَةَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ رَبك لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيم كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِن فاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ انفُ لْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرين وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تعفوا في الارض مفسدي